الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد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 ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الآية وهذا الحديث في من نال شرف الصحبة ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أذكركم الله, أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي وهذا الحديث وهذه الآية جاءت في من نال شرف القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن جمع الشرفين جمع شرف الصحبة وشرف القرابة شرفه الله تبارك وتعالى بأن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله تبارك وتعالى بأن كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بل من أخص وأقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم إن حديثنا في هذه الليلة التي يسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة عن أناس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واَصْطَفَاهُ الْمِنْ بَنِي هَاشْمٍ فالنبي صلى الله عليه وسلم إصطفاه الله من بني هاشم وَاصْطَفَى اللَّهُ بَنِي هَاشْمٍ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ إصطفاههم على سائر الخلق حديثنا عن رجلين هُمَا من بني هاشم وَهُمَا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هما من ذرية النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن حديثنا عن السبطين إن حديثنا عن شخصين كان يقولان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما إنهما ابنائي إن حديثنا عن الحسن والحسين وإن كان كل واحد منهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما يمكن أن يفرد له موضوع لوحده وأن يكون موضوع عن الحسن وموضوع عن الحسين لكن لما كانت أكثر شمائلهما مشتركة لذلك ناسب أن نجعلهما في موضوع واحد رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما ولذلك نبدأ بشمائلهما معا أي فيما ورد في شأن هذين الصحابيين الجليلين معا جاء رجل من أهل العراق إلى عبد الله بن عمر فقال له أو يسأله عن قتل المحرم الذباب في المسجد هل يجوز أو لا يجوز فقال له عبد الله بن عمر من أين أنت قال أنا من أهل العراق فقال له عبد الله بن عمر عجبت لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن قتل الذباب في المسجد ما هذا الأمر الغريب تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحسين وتسألون عن قتل الذباب في المسجد وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحا نتاية من الدنيا وهذا الحديد اخرجه البخاري في صحيحه ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يباهل اهل نجران وذلك ان اهل نجران كانوا على النصرانية فجاءوا وناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في موضوع عيسى بن مريم عليه السلام وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم وأنزل الله تبارك وتعالى الآيات في قوله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وبين مكانة مريم ومكانة عيسى عند الله جل وعلا وفي كتاب الله جل وعلا سبحانه وتعالى فرفضوا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 نصارى نجران نعم نبتهل وأرادوا أن يباهل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء صلوات ربي وسلامه عليه من الغد ليباهل أهل نجران اتباعا لقول الله تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فجاء بالحسن والحسين وبفاطمة وبعلي ليباهل بهم صلوات ربي وسلامه عليه فلما رأى أهل نجران الجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم خافوا ثم امتنعوا عن مباهلته صلوات ربي وسلامه عليهم